والله عليم بذات الصدور الم ياتكم نبا الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم ذلك بانه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا ا بشر يهدوننا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 ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار, تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أ ب د ا ذلك الفوز العظيم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 ومن ي شركه الهدى ل شركه دعويه ل ي م أ ط ع ا ل ل و أ غير ع ا ربحيه ذ ن ت و ل ي ت مضمون ف إ ا على ر س ل اجتماعي البلاغ ب ي ن ل ل لا إله إلا ه هم و ل ل ل ى ا يتوكل موسوعه النابلسي ن و للعلوم ا و أ الاسلاميه د د ك م ع و ك اسماء ف الله غَفُورٌ ر ل ح ي م ى